قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر